بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل عليه محمد, على محمد، وآمنوا بما نزل على محمدٌ وهو الحق من ربه، وَأَمَرُهُمْ أَزِرْ عَلَاهُمْ مَدِينَةَ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وعطلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا غيره وأن الذين آمنوا تبعوا الحق للرب كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَخْنَعْتُمُوهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَخْضَعْتُمُوهُمْ حَتَّى أدخلتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فدا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَإِنَّ, فداء وإن فداء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَإِنَّ مَا فِي حَتَّى تَضَعَ حرب أو زواج ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولكن يبلوا بعبطهم بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعماله والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل تلهذهم ويصلح داله تلهذهم ويصلح داله ويدخلوه الجنة عرفها له ويدخلوه الجنة عرفها ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْزَلْنَٰهُمْ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أَلَمْ ينظروا في الارض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دم مر الله عليهم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 يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنت تجري من تحت الأنهار، والذين كفّون يتمسّعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنعامس ولهم، والذين كفّون يتمسّعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنعامس ولهم والذين كفّون يتمسّعون ويأكلون كما لا تأكل الأنعام عن نار مطرا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت وكأين قريت هي أشد قوتها من قريتك التي أخرجت التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم. الذي أخذتك أهلكناهم فلا ناطر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أفمن كان على بينة ربه جمل زين له سوء عمله جمل زين له سوء عمله وتبعه وأهواء لِلْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ نَرَى الْجَنَّةَ غير آثم وأنهام من اللبن لم يتغير طعمه غير آثم وأنهام من اللبن لم يتغير طعمه لم يتغير طعمه وأنهام من خمر اللبن الذى للشاربين لم يتورى طعمه وأنهوا من قمر الذى للشاربين وأنهوا من للشاربين. وأنهاهم من عسل وأنهار من قمر الغذة للشاربين وأنهار من عدل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولهم ونوافرة من ربهم ونوافرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما ومغفرة من ربهم كمن هو خالد. سُقُوا مَاءً حَمِيمَاً فَقَطَعَنَّ عَهْوَ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمَاً فَقَطَعَنَّ عَهْوَ وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى قالوا ومنهم أيها السميع إليك حتى إذا غادوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قالوا لي طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم والذين اهتدوا دادهم هدى وآداهم دقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فهل ينظرون هو تاثيرهم ما تدا فقد جاء اشراطها فقد جاء اشراطها فان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فقد جاء اشراطها فقد فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وَاسْتَغْفِرْ لَنَا مِنْ ذُنُوبِنَا بِجَاهِ مُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَاتِ والله يعلم, وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ويقول الذين آمنوا لولا مزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فإذا أنزلت سورة كما تُذكَّر فيها القتال، وذكَّر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظون إليك، وذكَّر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون. ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولا لهم ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولا لهم ضاغتون وقول معروف طاعه أَوْلُ مَعْرُومٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ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 الذين لعنهم الله فأصمهم وأغمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ رُتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ما تبين لهم الهدى إن الذين ارتدوا على أدبالهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَاهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وعلباهم ذلك بأنه متبع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعماله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أذن يخرج الله أضوانهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَوْيَنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَوْيَنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ لا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم ولنبذونكم حتى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم ونبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْهُمْ تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضُل الله شيئاً وسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ مِنْ بعد ما تبين لهم الهدى لن يضُل الله شيئاً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 أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم أنتم الأعلون والله معكم فادينه ودروه إلى السلام وأنتم الأعلون والله معكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتترون يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبقلوا ويخرج أضغانكم يُسْقِطُ الْقُمَّ وَيَحِطُّكُمْ تَرَفُلُوا وَيُخْرِجُ أَعْضَاءَكُمْ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 ela e se estabidi qowman girakum وانا fedou et willow makastav diet iя sad at Then k Kiri 羏 at kur أنبالكم